هذا اللي تم هذا العزاء زاد اللي خرج سالي الذبور هذا اللي تم هذا العزاء زاد اللي خرج سالي القبور كل ابك الجمعه تنفح في يوم الحشور تنفاه في دوحان الحشور بنتب هذا الزمان ولا جن جل جنة عدان بالحشر عندي لقاء موعد ويا الله والحسان سوالتوبك يا عذتي في شدتي متى ناداك اسجيني انت جسترا بيها بين اشك ترى يا إلهي بدعاء الألم لما الشبه ما زلزم رولبا يا فاتمة أغيثينا أغيثينا يا وجيهتان عند الله اشفعي لنا عند الله اشفعي لنا عند الله وحدي صرت بس مو غيره الله جنبي عشق اعظم حبيناقصني وانت الحسرى جرو حي بس هو الطبيب لجروحي بس هو الطبيب قادم الاعظم امام بس الى احلى السلام قادم يا احلى سلام بالمقابل بس اريد نروح وحده بالختام جننني صوتك ولا ما سمعته حايم في عيني وبعد ما شفتك لما نشوف بس احقلي حبيبي بس انت حبيبي بس انت مهما طال الاجل وبعدن المصير متاكد اشوفك حتى للآخر في نظرتك فيا في اميره اميره مين أمير ناضرب العمر دونا نضرب الكبور مو حين نلتقي يا حبيبي متى يا يا حسين نور عيني يا حسن الله الله حبيبي يا حسن الله نور عيني يا حسن عين خيرك عشت يا بالحسن منك انا اكبر وتصريت خيرك عشت يا بالحسن منك انا اكبر وتصريت انت الصنات سيلي اسم شلونة اشكرك والله حرير شلونة اشكرك والله حرير شلونة اردلك هالجميل مو صعب بل مستحيل يا الرضا لو هم قلت جن عايش هم قليل جن عايش ولنا بتي هو من الكابر جنة عايش إذا اسم الريض حبتو خال خادموا ينسبوني إلى سلطان خواسان غريب الدار والأوطان سيدي ويعرفونه هو الثامن على الضامن ونفح الضعظ الآمن باسم الأخدم أنا العمر العقيبه فلت نادي البشر هذا ابن الرضا خلف نادي البشر هذا ابن ال ما اخشى الذلي ابد باقي الحسين ومجلسه ما اخشى الذلي ابد باقي الحسين ومجلسه ما يوقف في المجلس لي ابن عباس هو اللي يحرس عباس هو اللي يحرس ما يهمني عاديني كل شيء اجعله يعيده ما يهمني عاديني ما يهمني وحك عليه وقت قديب كل يقين ابو فاضل كافل نخاد دمك يا طمار العشيره نفتخر بحبنا يا خيال اميره نفتخر يا اهل الناس احنا نخدم عبا تاج على الرأس يتاج على الرأس يا عباس يا عباس يا عباس أنا محسوا من عمرك هذا والله محسوا من عمرك هذا محفوظا نخشوش هذا